بسم الله الرحمن الرحيم حميم جنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قُل رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إن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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ نَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي نَفْتَرِيَتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَنِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وكفرتم به وشهيد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامنا واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ تَدُوهُ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِلَافٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصي الإنسان بوالديه إحسانا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 أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا ساطير الأولين أولا الذين حق عليهم القول فيهم من قد خلت فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوففهم أعمال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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله فَعَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكَنَ عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ يَبْلُغُكُم مَّا أرسلت بِهِ ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء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 ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القراء وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي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 حيي الموتى بل انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون